أقتلوا يوسف فأوطرحوه أرضي يخلو لكم وجه أبيكم يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم صالحين.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 Kata mereka: "Lain aku lehuzzib, dan kami kesulitan. Inna, jika kalah, kalah. Jika mereka pergi dengan itu dan mengumpulkan, siapa yang akan membuatnya dalam keadaan gelap? Kami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 فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلامٌ وَأَسْرُوهُ بِضَاعَةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مسواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا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 Falama raa qamisahu qadda min duburin, Qaal inna hu min kaidikun, Inna kaidikun agyim. Yusuf agrib an haza, Waistaghfiril zam bikinna kikunti min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 فلما سمعت بمكرهن اوسلت اليهن واعتدت لهن متكا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت وقالت اخرج عليهن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 قالت فذلكن الذي لمتني فيه ولا قدر واته عن نفسه فاستعصم ولا يفعل ما امره ليسجنا ولا يفعل ما امره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين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 قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلك مما علمني ربي اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون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 يا صاحبي السجن أأرباب متفذقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم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 وقال للذي ظن انه ناج منه اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بالضعاسنين وقال الملك انني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 قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما والذكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلوا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 إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به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 ولمّا جهزهم بجهازهم قال اتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني في الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتونى به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوهن قالوا سنراود عنه أباه وإن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 Al kain f arsil ma'na a'khana f arsil ma'na a'khana w naktil w inna lahul haafizun. Qal hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala ahihim min qabl. F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 قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لا تأتونني به الا ان يحاط بكم فلما اتوه موثقهم قال الله علام ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد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 113- وب picsul johana poured alive. 114- Saya not Athletic. favour na kommtor. Des become a productRadip memberadura setuju herelah memberare kembali tersecut. berk Оpat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 Kata, "An tum sharum makano? Allah aalam bima tafsifun." Kata, "Ya ayuhal gaziz, in lahuh aban shaykhan kibiran. Fakuz ahdana makana. Fakuz ahdana makanahuh. Inna narak min al قال مَعَاذَ الله أَن نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذَا لَّظَالِمُونَ فَلَمَّا اسْتَيْئَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا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 فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون قالوا ا انك لانت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا.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 اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين ولما فصلت العير قال ابوهم اني لا اجد أن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 افا امنو ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي ادعو الى الله ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن